ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المؤمنين إذا أدخلهم ربهم جنات عدن التي وعدهم لا يسمعون فيها أي في الجنات المذكورة لغوا أي كلاما تافها ساقطا كما يسمع في الدنيا واللغو هو فضول الكلام وما لا طائل تحته ويدخل فيه فحش الكلام وباطله ومنه قول رؤبة وقيل العجاج ورب أسراب حجيج كظمي عن اللغى ورفث التكلم كما تقدم في سورة المائدة والظاهر أن قوله إلا سلام استثناء منقطع أي لكن يسمعون فيها سلاما لأنهم يسلم بعضهم على بعض وتسلم عليهم الملائكة كما يدل على ذلك قوله تعالى تحيتهم فيها سلام الآية وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الآية كما تقدم مستوفى وهذا المعنى الذي أشار له هنا جاء في غير هذا الموضع أيضا كقوله في الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقد جاء الاستثناء المنقطع في آيات أخرى من كتاب الله كقوله تعالى وما لهم به من علم إلا اتباع الظن الآية وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وكقوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية إلى غير ذلك من الآيات فكل الاستثناءات المذكورة في هذه الآيات منقطعة ونظير ذلك من كلام العرب في الاستثناء المنقطع قول نابغة ذبيان وقفت فيها اصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد إلا الأوارية لأياً ما أبينها والنؤي كالحوم بالمظلومة الجلدي فالأواري التي هي مرابط الخيل ليست من جنس الأحد وقول الفرزدق وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لها خاطب إلا السنان وعامله وقول جيران العود وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس فالسنان ليس من جنس الخاطب واليعافير والعيس ليس واحد منهما من جنس الأنيس وقول ضرار بن الأزور أجاهد إذ كان الجهاد غنيمة ولله بالعبد المجاهد اعلم عشية لا تغني الرماح مكانها ولا إلا المشرفي المصمم وبهذا الذي ذكرنا تعلم صحه وقوع الاستثناء المنقطع كما عليه جماهير الأصوليين خلافا للإمام أحمد بن حنبل وبعض الشافعية القائلين بأن الاستثناء المنقطع لا يصح لأن الاستثناء اخراج ما دخل في اللفظ وغير جنس المستثنى منه لم يدخل في اللفظ اصلا حتى يخرج بالاستثناء قال المؤلف رحمه الله وقوله في هذه الآية الكريمة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فيه سؤال معروف وهو أي قال ما وجه ذكر البكرة والعشي مع أن الجنة ضياء دائم ولا ليل فيها وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة الأول أن المراد بالبكرة والعشي قدر ذلك من الزمن كقوله غدوها شهر ورواحها شهر أي قدر شهر وروي معنا هذا عن ابن عباس وابن جريج وغيرهما الجواب الثاني أن العرب كانت في زمنها ترى أن من وجد غداء وعشاء فذلك الناعم فنزلت الآية مرغبة لهم وإن كان ما في الجنة أكثر من ذلك ويروى هذا عن قتادة والحسن ويحيى بن أبي كثير الجواب الثالث أن العرب تعبر عن الدوام بالبكرة والعشي والمساء والصباح كما يقول الرجل أنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشية يريد الديمومة ولا يقصد الوقتين المعلومين الجواب الرابع أن تكون البكرة هي الوقت الذي قبل اشتغالهم بلذاتهم والعشي هو الوقت الذي بعد فراغهم من لذاتهم لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال وهذا يرجع معناه إلى الجواب الأول الجواب الخامس هو ما رواه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من حديث أبان عن الحسن وعبي قلابة قالا قال رجل يا رسول الله هل في الجنة من ليل قال وما يهيجك على هذا قال سمعت الله تعالى يذكر لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا فقلت الليل بين البكرة والعشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك ليل إنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو تأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة انتهى بواسطة نقل صاحب الدر المنثور والقرطبي في تفسيره وقال القرطبي بعد أن نقل هذا وهذا في غاية البيان لمعنى الآية وقد ذكرناه في كتاب التذكرة ثم قال وقال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور أبدا إنما يعرفون مقدار الليل من النهار بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما انتهى منه وهذا الجواب الأخير الذي ذكره الحكيم الترمذي عن الحسن وعبي قلابه عن النبي صلى الله عليه وسلم راجع إلى الجواب الأول والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم بهذا نأتي على نهاية لقائنا آملين أن يتجدد بنا وبكم اللقاء وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته